قبلت راسة وكان جسم بلا روح قبلت راسة وكان جسم بلا روح ودعت الله يبيض القلب لا بأس خلني مع الذكرة أسابقها بالنوح ودموع عيني تطعن الخد كالفأس قبلت راسة وكان جسم بلا روح وداعت الله يا بيض القلب لا باس خلني مع الذكرى سابقها بالنوح ودموع عيني تطعن الخد كالفاس ودموع عيني تطعن الخد كالفأس تهتفيني يا ذكرى زرعت بي خليني يا سلام يا ناحي في ليلي ويا صبح بيت نوح وانا اللي تفت مثل كجناس وان التفت بلقى مثل روحك جناس يصر محال اللي بكى مثل هالروح ويوجد عين اللي بكى وسط الناس رحلت من دنياي والكل بيروح غدت مع ذاك الخبر كلنا محتاس غدت مع ذاك الخبر كل ما ها استغفر الله يا بيض القلب ما سموح لقانا في الجنه بثن ربها الناس يا رب تجمعنا بجنات وصروح وتجبر الخاطر وتجبرها لحساس وتجبر الخاطر وتجبرها لحساس وتجبر الخاطر وتجبرها لحساس